Thank you. I. إذا البحار فجرت واذا القو Al-Fatihah. لك الشكر على نعمك التي لا تحصى ولا تعد فأنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبدك ونستعين بك يا ربنا ونطلب منك المغفرة والرحمة والهداية إنك سميع مجيب الدعاء اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وغمنا وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا إنك أنت العليم الخبير وهكذا استمعتم إخوة الإسلام والإيمان إلى ترسيل مبارك لما تيسر من آيات الله البينات من القارئ الشيخ عثمان الشبراوي